ناس يوما حج الاكبر ان الله ان الله بريء من المشركين ورسوله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 ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين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 شد فان تابوا وقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون فان كفو ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمان لهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمان لهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم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 قائدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ, وأموال اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم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 سَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْنَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يتنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَبُهُورُهُمْ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 واعلموا ان الله مع المتقين ان من نسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا فيحلوا ما حرم الله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 يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالضادين لقد بَتَغَوَّلْتِنَّتَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْنَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ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 قَالَ إِن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعص عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا المجربين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون بعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نرجهنما خالدين فيها خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله Walaanhum Allah, welhum azabum mukim. Keladin min qabli kum, kau asid min kum kuwatu, wa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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومسات طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها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 فَلَيَضْحَكُنَّ قَلِيلاً وَلَيَبْكَيُنَّ كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن مَعِي عَدُوًّا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 يُعذِّبُهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتُزْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الْقُرْبَى مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ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 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 ما على المحسنين من سبين والله رفور الرحيم ولا على الذين إذا ما أتوك نتحملهم قل فلا أجد ما أحملكم عليه تولو تولوه وأعينهم تفيض من الدم حزنا حزنا ألا يجدوا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعيدهم تفيض من الدمى حزنا أن لا يجدوا ما ينفق حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن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 وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوٌ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعْذِبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ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 لا يزال بلم يانهم الذي بنو ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَقَأُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُوا الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ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 فلولا نثر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقه في الدين وليُذِر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون